اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وقد ان للقرن ان يخش ما ارسله فيه الانامل مما استفاده الفهم من صفات هذا الحد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أَحْسَنُ الشمائل وهنا أسنى أن نصدق ما فنضع لنا في شأن هذا الأبيل من أكبر وآساق ليتسرف بكتابته القلم والفرباش وتتنزه في حجائبه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المسهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المدع في هذه السورة فنور هذا الأبيب اول مصنوج مرض في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما ادام وقد اخرج عبده الزاد لسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وام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 وقد تعددت النوايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الابديه لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البنية بكمال الخسوسية فاستغبعت هذا النور المبين أصلى باب من شرفه من العالمين فتنقل هذا النور من قلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلنه يدعي من القديم إلى من خصصه بالتكريم عبد الكريم عبد الله بن عبد المضلل بن العظيم وأمه التي هي في المصارف آملا السيدة الكريمة آملا فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها. وضمته احداها بمعونه الله محافظه على حذفها بالسره وصونها فامنته برعايه الله كما ورد عنها املا خفيفا لا تجد له سفلا ولا تشك منه ألما ولا لا حتى مر شهر بعد شهر من أمره وقرب وقت بروجه إلى عالم الشهادة لتنبذت على أهل هذا العالم طيورات قبله وتغتشر فيه اثار مجده الصنيع